قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع إذا استأذن أحدكم فلم له قال ابن مسعود رضي الله عنه لرجل سأله أيستأذن على أمه؟ قال ما على كل أحيانها تحب أن تراها؟ وقال جابر يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا وأخيه وأخته وأبيه